ولا ادري نفسي ان النفس لامرته بالسوء الا ما رحم الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم فقال الملك فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ العليم وكذلك مكنا يوسف في الأرض يتدوبأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا لا أدري الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يستقون و جاء صوت يوسف فلقدوا عليه فعرته فعرته وهم لهم كذلون و لما جهزهم بجهازهم قالتوني بأهلكم من أبيكم ألا ترون أني في الكيل وأنا قير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإما نفاعلون وقال لفتيان اجعلوا بضوعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبهم قالوا يا أبان منع من الكيل منع من الكيل فأرسل معنا خوان نكتل وإن له لحافظ